يا ندى الفين في هل تعرفون هل تعرفون الحب هل تعرفون الحب ما صفت الحياه فبالحب تصفو الحياه بل الحب هو ماء الحياة بل الحب هو حياه للحياة هل تعرفون الحب نعم نحن نتكلم عن الحب نتكلم عن الحب بصفائه نتكلم عن الحب بنقائه نتكلم عن الحب بطهره نتكلم عن الحب بأصوله نتكلم عن حب الله نتكلم عن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن حب الوالدين نتكلم عن حب الصحابة نتكلم عن حب آل بيت سيدنا رسول الله نتكلم عن حب الصالحين نتكلم عن حب العلماء نتكلم عن حب الزوج لزوجه وحب الزوجة لزوجها نتكلم عن حب الوالدين للأولاد نتكلم عن حب الأولاد للوالدين نتكلم عن حب الفضيلة نتكلم عن حب العمل نتكلم عن حب الخلق نتكلم عن حب الرحمة نتكلم عن حب البذل والعطاء لا نتكلم عن الخيانة باسم الحب ونرفض أن تسمى الخيانة حبا ونرفض أن نسمى العهر طهرا ونرفض أن نسمى ما نراه من سفاهات وتفاهات مطولة في حلقات مطولة للخيانة ولتأصيلها نرفض أن نسمى هذه الخيانة حبا لا بل نتكلم عن الحب بصفائه ونقاء وأنا أقول بصوت مرتفع لا يعلم الحب بصفائه إلا من ذاق قلبه حب الله ورسوله ولا يتذوق مشاعر الحب بصدقها ونقائها إلا من ذاق قلبه حلاوة الإيمان بالله ورسوله وإلا من ذاق قلبه طعم الإيمان بالله ورسوله العرب يسمون الحب الصفاء فكأن الحب صفاء نقاء طهر لا يمكن أبدا أن يسمى الحب بغير هذا الحب صفاء الحب نقاء الحب طهر الحب عطاء الحب تضحية الحب صب معاني في غاية الرق في غاية الجمال نعم قد تكون الشدة هي الحب أحيانا فقد تكون الشدة حبا بضوابطها قد يشتد الوالد على ولده لكن ولد الحبيب أقول لك والله ما اشتد عليك والدك إلا وهو يحبك والله ما فارقت الوالد بعد أن عنفك وابقك بكلمات قاسية شديدة والله ما انصرفت عنه وما غبت عن عينيه إلا وبكت عيناه الدموع مضرارا لأنك, لأنك بطعة منه لأنك بطعة من أي قطعة منه بالحب تصف الحياه بل هو ماء الحياه بل هو حياة للحياة وإذا ضاع الحب ومات الحب ماتت النفوس أين الأخوة الإيمانية التي بنيت على الحب إن معنى الأخوة في الله معنا لا نظير له في جميع الشرائع الوضعية الجائرة على وجه الأرض لأنه لا بني على أواصر اللون والدم والعرق والوطن لا بل أخي في الله أخي في الدين أخي في العقيدة أخي في الإسلام ولدي المسلم في اي مكان على وجه الارض ان تألم يتألم قلبي له ان جرح ينزف قلبي دما لجرحه ان بكى تبكي عيني لبكائه هذه الاخوة الايمانية ان لم نرد اولادنا الان على معنى الحب بهذا المكهوم فمتى